بسم الله الرحمن الرحيم وانما فياتقوم وان ناشطات والالسابِحاتِ سَفَحَ فسقاتِ سَبَقَ ف مُدَد البِاتِ وَلَوْ مُتَّ كَإِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ لَّإِنَّ مَا هل أتاك حديث موسى إن أداه ربه المقدس طوى فقل هل لك إذا أنت زكى وأهديك إلى ربك بَنِي شَهْلَيْلَ وَرَجْضَحَا <diy> mətāʿan <supervirín> <oyu> lakum وبرست الجحيم الجميل وَأَمَّا مَنْ خَاسَ مَطَامَ رَبِّهِ وَمَا النَّفْسَ عَبِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى nama antamdiru man yakhsha ka'annahum yawma yarunaha